إنا إنزلناه في ليلة القدر وما أدرىك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلامنه سلامنه سلامنه حتى نطلع الفجر.